ويقول <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم من ترك طريقا من بين يدي علما اخذ الله به به بارئ الحمل وكما قارئ صلى الله عليه وسلم فاذا كنت تتحدث عنه فانه قدمت لك مثلا وقدمت لك مثلا الحمد لله الذي وفقنا لهذا أ خ ذ ن ا في الدرس الماضي بعض المعاني المتعلقه ب ب ق ي ة ا ل أ د ل ة حيث اخذنا الدليل على ق و ل سبحانه وتعالى الدليل على اتصافه سبحانه وتعالى ب ص ف ة ا ل ق د ر ة و ا ل ا ر ا د ة والعلم والحياه <تصفيق> وضربنا لذلك أ م ث ل ة في مخلوقاته سبحانه وتعالى و ب د ي ل اسمائه جل جلاله وعم نوال ثم بعد ذلك الدليل على انه تعالى جميع بقير متكلم ورود الكتاب و ا ل س ن ة ل ذ ل ك وكذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وجناه منعقد على ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور الذي أ ج م ع اهل العلم على صحته ونتجته لا تجتمع ه م ك على ضلاله ومن شذ شذ في ا ل م لذلك حذر العلماء من الخروج عن الاجماع سواء كان ذلك في الفخر او في العقيم ونسال الله سبحانه وتعالى الا نكون من ا ل ش ا ذ د ي ن في الفخر ولا, ولا في العقيم وكذلك أ خ ذ ن ا ما هو متعلق بالقليل من ب ن ح ه النبوات ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في هذا البر ان نخدم الكتاب نسال الله إذن ان توحيد إ ذ ا نعيد إ ن شاء الله الكراهه في م ح ه النبوات من ب د ا ي ة المرح قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله به ويعذرون به م ي ن النبوات ولما ان الكلام في ا ل إ ل ه ي ا ت شرع في بيان النبوات فقط و أ م ا الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فيجب في حقهم كلام صفات الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام عبث علماء يعرفون النبي ويعرفون الرسول ف ل ا هو الفرق بين النبي والرسول إلا جمهور العلماء النبي عند ر ك ب ا بند ا ل ج م و ر هو الرجل ا ل ص النابي و ح الذي اوحي اليه الذي اوحي اليه سواء امر بالتبليغ أ م لا اذا دائما ا ل ع ل م ا ن في م ب ح ه النبوه يركزون على الوحي النبي هو الذي اوحي اليه بغض النظر عن م س ا ل ة التبليغ قلنا برهج م ولكن ر أ و يقول ن من المحققين من ا خلاف ل ذ و ل ك الجمهور أن ان ل النبي هو الذي ي و ح ى إ ل ي ه أوحى إليه الله سبحانه وتعالى بالكثير من الحقائق وبالكثير من المعاني ولكن ربما يؤمر ب ت ب ر ي ر وربما لا يؤمر بذلك ف إ ذ ا أ و ح ي إ ل ي ه فقد ك م بها هم ب أ ب ماذا هم ب أ ب مضمون ما اوحي اليه فالنبوه من النبات وهو قد هم باب شيء ما مفهوم ايها الاخوه لذلك العلماء قالوا دائره النبوه واسعه هي د ا ئ أ ه واسعه لانه سواء همر بالتدليق ام لا اما الرسول فهو الرجل الحر الذي اوحي اليه وغمر ب ت د ل ي ق أ ا ل الرسول يضاف إ ل ي ه ثانيا يضاف إ ل ى نفس التعريف وهم يروا وهم يروا بالتابعين بل دائما الرسول هو صاحب رساله نعم ولكن بعد ذلك ايه نعم、صح. ولكن ا ل ق ا ع د ة في مجموعها ان النبي م ن ه ا الوحي الى ان يؤدي وظيفته ك ا م ل ة لا يكون عبدا مملوكا تحت امر س ي ل ه دائما اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة عندما يقاعدون القواعد لا ينظرون الى ا ل ح ا ل ة ا ل م ف ر د ه ا انما ينظرون الى طعام الارض والآن تخالف ظاهرها ا ل ق ا ع د ة او احاديث يجدون لها الكثير من المخارج هذه المخارج ليست من ذ ا ا ل ش ي ا ه الفقهيه لا ب د و ن لها مخارج يعني ك ل ا ب مبنيه على قواعد مثلا سيدنا يوسف عليه السلام كان خادما فقط لكن هل اعطه ذلك من ق الحق اقر حياه السجن في السجن قام بوظيفته ا ذ ا هذه الاحترازات يعني من, من هذا الباب فهم قالوا مثلا ل ا يكونوا امراتا أ أ ة او ن عبدا ليش لان الحب لي ة هناك معنى التي تعيقه عن اداب او تهيله عن مقامه هذا المقصود وسيدنا يوسف لم ينطبق عليه ذلك كان, عزيز كان عزيزا لدى العزيز وكان عزا في قوله وقد ادى وظيفته وهو في السجن يا صاحبي السجن ودعوته اليهم الى اخره ولكن المبحث هو أ م ر تدبيري لم يؤثر سواء أ م ر بالتدبير أ م لا ولكن الرسول أ م ر بالتدبير فلا يكون رسولا الا صاحب ر س ا ل ة هناك من العلماء من يخالف في ذلك وهذا ما عليه الجمهور و ي ط ل ب و ن مثالا لذلك سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى وسيدنا هارون هو نبي كذلك ولكنه ليس هو ط ا ح ب رساله الموسوعه فكل رسول نبي هذا من باب أ و ل ى وليس كل نبي رسولا فقال بينهما عموم وخصوص مطلقه بمعنى هذه دائره ع ا م ة وهذه دائره خاصه ة ذ ه دائرة ا ع مفهوم ة ان شاء الله هذا الفرق بين النبي وبين الرسول عند جمهور الهدى ولما أ ن الكلام في اليه ياتي شرع في بيان النبوات فقال و أ م ا صلوا عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فيجب في حقهم ثلاث سلاة ص ف ا ة الغولى الصدق وهو م ص ا ب ق ة الخبر لما في نفس ا ل أ م ر هذا شرحناه في البرد الماضي و ا ل ث ا ن ي ة ا ل أ م ا ن ة وهي ش ف ظ الجوارح ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة من التلبس بمنهي عنه نهي تحليل أ و ق ر ا ء ة الاثام تنقسم إ ل ى خ س م ي ن اثام ظ ا ه ر ة واثام ب ا ط ن ة الاثام ا ل ظ ا ه ر ة هي م ع ا ط ي الجوارح والاثام ا ل ب ا ط ن ة هي كالكبر والعشب والحب نسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ح ف ظ ه م الله عز وجل وعصمهم من ا ل آ ث ا م ا ل ب ا ط ن ة و ا ل ظ ا ه ر ة يعني هم محفوظون من ذلك في جواربهم وفي بواطنهم من خواطر سوء أو خ الشك ط ر ا مفهوم ان شاء الله حدث الماضي هنا السلام همت به فيه وهمتها وما هو ي ع ي ل الحق الذي يليق عليه ت ذ ف ي ر بمقامه عليه التبليغ ث ث والثالثة ل ل ا ا لما امر بابلغه بالخلق ما من نبي إ ل ا ويجب في حقه ذلك يعني ا ل ت ب ل ي و إ ا كان من اهله و إ ل ا كان من اهل الادمان هو هنا يتكلم عن الرسل و ي استحيز عليهم اوداف هذه الصفات وهي الكذب وهو م خ ا ل ف ة الخبر لما في نفس ا ل أ م ر هذا يستحيل ان يهنا رسولا في مقام الرساله ويقول كلاما ليس بحق لذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسالوه هل ندون ما تقوله في حاله الرضا وفي حاله الغضب فقال عليه الصلاه والسلام اكتب عني في الرضا وفي الغضب فاني لا اقول الا حقا, فإني لا أقول إلا حقاً. وكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يمدح وشيء ذاته لا يقول إ ل ا حقا جاءته عجوز فقال لها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ت د خ ل ا ل ج ن ة عجوز قالت ما س ن ع ش عجوز تدخل الجنه ة ف ت ا ل ع ت نعم ادخلت رابرنا أ وما يوسف عجوز فانا ش ع ر فقال لا قال ل ا ن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل سيكرمك في ا ل ج ن ة ل ك ن تخدمها صغيره في السن فكان يمزح صلى الله عليه وسلم ما يقول إ ل ا حر احد ا ل ص ح ا ب ة مسكه النبي صلى الله عليه وسلم الخمس وقال لذا ا ل ص ح ا ب ة ل ن يشا بهذا العبد ا ل ر ج ل ش ك ت ي روح يعني هو حر و ل ع ب د اي ل ع ب د وهو عبد الى الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم إ ذ ن يستحيل عليه م خ ا ل ف ة الخبر ا ل ك ل م وهو م خ ا ل ف ة الخبر لنفي النفس الامر والخيانه وهي عدم حفظ الجوارح عن ا ل م ن ه ي ا ت هم احصرون قال ا ل ب ع ث وبعد ا ل ب ع ث قبل البعثه وبعد البعث وكل ما ورد في الكتاب او السنه ظاهره مخالف لهذه ا ل ق ا ع د ة وجد له العلماء أ ح س ن ت أ و ي ل ا لماذا من أ ج ل أ ن تبقى دائما صورا ن ا ص ع ة في قلوب وفي اذهان الناس بخلاف ما يقال في اهل زيادات ك ث ي ر ة عن ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل من الصفات ا ل م ذ م و م ة التي لا تليق ب ا ل ع ا م ة ما ذ ا ل ك بالانبياء أ و بالرسل خاصه ة بالثورات مخروط بكبيره من الكلام تقريبا هذا يعني مخروطه عن خلقه ما فماش نبي من انبياء الله في تراث اليهود لم يوثا بصفه سوء من درجه الكلب وجاء الاسلام هؤلاء الانبياء الذين ظهروا في الاخوات السابقه ما من نبي إ ل ا وذكره الله سبحانه وتعالى باحسن صفاته في ا ل ق ر آ ن الكريم نسال الله عز وجل ان لا نكون من الذين هل يصفون الانبياء بما لا يليق ق بهم اذن قال والكذب والخيانه وهي عدم حفظ الجواب عن المدنيات ثم بعد ذلك قال الشيخ والكدمان وهو عدم التفريق لما امر به ذاته من ك ت م ت الحديث أ ي تفرقه النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل بلغوا ب أ ق و ا م ه احسن د ل ا غ و أ ت م وأثم بلاغ ويجوز في حقهم عليهم ا ل ص ل ا ت والسلام ما يجوز في حق ذات البشر أ ي باقيهم لكن إ ن كان هذا ا ل ج ا ئ د في حق البشر لا يؤدي إ ل ى نقص في مراتبهم العاليه كالمرض الذي لا نقص فيه كالوجع مثلا إ نعم قد يكون من الرسل أ و من ا ل أ ن ب ي ا ء وراسه يؤلمه ويجر ه ويمرض وربما ي ؤ ذ في جسده ويثير فيه من الدم ولا يؤدي ذلك إ ل ى نقص في مراتبهم العاليه إذن لان ي ي ل ا ع بعض, بعض أنبيات العادة ونسل ليس ذلك هذا م بخلاف العمال لأن ه الذي هو العمل يحول دونهم ودون ت أ د ي ه وظائفهم يكون تأذية وظيفة دونه وتبليغ دونهم ودون الأمان الرسالة فيجوز ما لا نقص فيه يجوز فيه ما لا نقص、فيه. كالمرض الذي لا نقص فيه ويستحيل ما فيه نقص فيه. سيدنا أ ي و ب عليه السلام أ ث ل ا ث الديدان هذا كله يعني ليس فيه حتى ما ورد عن سيدنا يعقوب عليه السلام هو نبى عليها ولو كان للكتاب حاشيه لا خذلها تضرر يعني, يعني الكثير م من الحقائق ا ل ع ل م ي ا لم تثبت مثل هذه الامور احيانا هناك أ م ر ا ض ج س د ي ة هي في ا ل ح ق ي ق ة أ م و ر نفسيه وهذا ما يسمى بعلم النفس الجنبي او بخصومته ا ذ ا دائما العلماء يحافظون على نفس القاعده التي يثبتها الشرع والعقل بقواعدهم الصريحه ثم الايات والاحاديث الاخرى يجدون لها احسن تاويل لان أ ح س فأولي العلماء يعلمون ان هذا الدين هو قواعد وخصوم هم متيقنون من ذلك لذلك لا يجتذبون ا ل ل من, من سياقها يعني لا ي ج ع و ن ايه بمفردها ا ص ل وقاعدا انما يؤصلون بمجموع ا ل آ ي ا ت و ي ق ع د و ن بمجموع ما ورد في ا ل ش ع ر ثم هم يعلمون أ ن هناك غواء وهناك دلالات غير ق ط ع ي ة قد ض ا ل و ه ا يخالف تلك القواعد ا ل ق ط ع ي ة فيجدون له أ ح س ن ت أ و ي ل ا وهذا من المنطق هذا من المرض قال فيجوز ما لا نقص فيك المرض الذي لا نقص فيه ويفتحلون ويفتح فيه, فيه نقص فيه والدليل على صدقهم عليهم الصلاه والسلام كونهم قد ظهرت على ايديهم معجزات جمع معجزتين ما هي المعجزه هي الامر الخارق للعاده ت ك ل م ت ا في الدرس الماضي عن بعض المعاني ا ل م ت ع ل ق ة بالحكم ا ل ع ا ل ي ونكمل في هذا الدرس نسال الله ا ل ت و ف ي ق والتاثير يوجد قاتل الثناء ضربوا لذلك المثال للحكم ا ل ع ا ل ي أ و ل ا ً ع ر ف و ا الحكم ا ل ع ا ل ي فالحكم ب تبدأ العقيدة المثفة ا لتعicio ل أو أ ا الشرعي والحكم العادي والحكم العادي العقلي الحكم الشرعي هو الواجب والمندوب و ا ل م غ ل و والحرام إ ل ى آ خ ر ه والحكم العادي يجب عقلا يستخيل عقلا يجوز عقلا فما هو الحكم العادي الحكم العادي فلا ا ت ج ب للعادي من التعود والتعود ما عاد وتكرر حتى تعود عليه الناس لذلك قال العلماء ما يدركون بالتجربة, بالتجربه والتكرار هذا التكرار هو ا ل ن ت ي ج ا ت منه المصطلح الحكم, الحكم العام المؤمنون انطلاقا ً من إ ي م ا ن ه م ب أ ن ه لا فاعل إ ل ا الله سبحانه وتعالى ولا مؤثر في الكون وفي هذا الوجود إ ل ا الله سبحانه وتعالى و أ ن ه لا إ ل ه الا الله نظر الى الكون انه لا ت أ ث ي ر لمخلوقات ا ل ه سبحانه وتعالى ولا حول ولا ق و ة له فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب وهو الذي خلق النتائج الله سبحانه وتعالى يقول الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا الشجر ا ل أ ف ض ل له علاقه بالاحتراق جعلها الله سبحانه وتعالى ولو شاء لما جعل ذاتها لذلك سمي هذا بحكم ا ل ج ع ل وسمي ذلك قانون ا ل ج ع ل ة أ ي جعله الله فهو لا يقوم بنفسه ل أ ن المخلوقات من ا ل ج ا ت يتطور احتفاظها ت في الأولى الأولى في في العقل عدمها ا ذلك ذلك من في من ذلك ن ئ ج ه ا لذلك ل ا ت لا يجب عقلا وجوده إ ن م ا بمجموعه الاحزاب والنتائج يصح ف عقل وجودها ويصح في العقل, ويصح في العقل عدمه فقالوا إ ن ا ل ع ل ا ق ة بين النار والحق بين الماء والرين بالاكل والشعور بغير إذا ش ر ك ا ل ع ل ا ق ة ع ا د ي ة وليست ع ل ا ق ة ع ق ل ي ة لا لماذا ل أ ن الحكم العقلي لا ينفع هل يجوز ان نقول يجب عقلا ان تحت نار、لا. هي ع ف ض ل النار في ش و ا ر بعض هي من ا ل ج ا ئ ز ا ت يصح عقلا وجودها ويصح عدمه ا يعني لو و ق ر ن ا كونا لا يوجد فيه نار لما وقعنا في اي اشكال العقل م ف ق و م أ ي ه ا الاخوه لذلك العقل لا يجب شيء في لابرة هذه عقلية فيها العقل ه هذه ز ا والمسجد احضر ة ل فنكة ي فيها ة اعترفت ا ل ضمن قوانين ا ل ط ب ي ع ة لا يجب شك إ ن م ا يحكم بالجواب ويكتشف القوانين من اكتشفها فلو جئنا إ ل ى رجل لا علاقه له بالنار لا من قريب ولا من برد وقلنا له إ ن النار ح ا ر ق ة لا يجد ض ر و ر ة ع ق ل ي ة بين السبب وبين النتيجه حتى يجب ذلك حتى يجرب ذ لكن ل ك إ ذ ا جئنا ب ر ج ل وقلنا له إ ن الجمع بين النقيضين جاهز وعرفنا له النقيضان يجد أ ن العقل قد رفض ذلك م ب ا ش ر ة إ ذ ن هناك فرق شاسع بين الحكم العقلي والحكم و العقلي ح ك م ا ل نضع نجم عن لكم لو أكيد كثير مثال منكم إتراف لو القوتسيون بهذه المادة ن خ ل ط ه م ع القهوه هل ينتجوا مع ذلك احتراق ام لا مجردوش <تصفيق> يعكس الفحش والذي لا يعرف ذلك هل يمكن عقله أ ن يجذب بشكل حتى يجرب هذا المقصود يعني الخوائح نفسها ماذا الخوائح نفسها تجيب؟ لكن هذا ا ل ت ب س ي ط يعني الناس تعود دائما على النار والحق هو قريب جدا إ ل ى الذهن سبحان الله و ك أ ن الله سبحانه وتعالى عندما اوحى إ ل ي ن ا ب ق ص ة سيدنا إ ب ر ا ه ي م لشده العفه في أ ن ف س ن ا بين هذا الجسم وبين نتيجته الذي هو الاحترام إ ذ ن كل ع ل ا ق ة ج د ي د ة ضمن دائره الاحساس لا يجزم العقل فيها بشيء حتى ي ج ا ب ه إ ذ ن العلاقه ليست ع ق ل ي ة ب ض ل م جرب ذلك أ خ ذ كرم ب الله اعد الله بناظرين الحياه وجعل ع ل ا ق ة بين ا ل ج ر وبين الطعام وجمع ل ى ذلك مده من الزمن حتى الكلاب م ه ب ا أ ن هناك ع ل ا ق ة ع ق ل ي ة بين الطعام وبين الجرس فصارت الكلاب تجد أ ن ه يجب عقلا كل م ب ن الجرس أ ن ه ي أ ت ي الطعام بحيث لا يتطلب العقل عدمه الطعام بذوي الجرس هكذا الكلاب توهم يقول ا ل إ م ا م الغزالي إ ذ ا كان شيخ مشكوري يحب يعرف معلومة يليكم. يليكم ربما في طلب طيب يكون ح ب يخبر ر ش د ا الآن يتفضل يعرف ل م الرزق ن ا ز ر من أ ج ل أ ن ي أ ت ي إ ل ي ك م ويصيغ عن المحتاج م انما ا ل ص د ا ق ة للفقراء فبسبب التشويق القلب يتشوش فالشيء ممكن يعرف ما الذي ش ف ي مفهوم ان شاء الله طيب توهمت الكلاب أ ن هناك علامه ر ب ي ة بين الجرف وبين الطعام <تصفيق> توهمت و ه م ت ذلك ي ن ب س ط يقول ا ل إ م ا م الغزالي أ ك ث ر شيء على ا ل ع ق د هو الوهم الناس ل ش د ة تعبدهم على هذه القوانين التي يعيشون فيها ظنوا انها لا تتخلف أ ب د ا ً ولكن ح ق ي ق ة ذلك من فعل الوهم لكن الميزان ا ل ع ق ل الصحيح يقول ا ل أ س ب ا ب ج ا ئ ز ة عقل ا ً يصح العقل وجودها ويصح في العقل عدمها إ ذ ن ا ل ع ل ا ق ة بينها وبين نتائجها كذلك من باب ا ل أ و ل ى هي ج ا ئ ز ة عقل ففي يوم من الأيام من وردنا الجرح ولم يات بالطعام و ب د أ ليسجل الاضطرابات ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ن ف س ي ة الي أ ص ا ب ت الكيان ثم ب ع ل ذلك نذكر في الدرس الماضي ق ص قصة ا ل أ خ و ا ي ن المصباح ا ل م س ت ا ح والمصباح الاخ الاول كيف توهم علاقه ع ق ل ي ة بين الضغط على الزر وبين ا ل ش ع ا ل ا ل م خ ز ا ه ولكن تبين بعد ذلك أ ن ا ل أ خ الثاني كان كلما ضغط على الزر كان هو من وراء الجدار يشعل ا ل م خ ز ا ه وكلما ضغط على الزر ث ا ن ي ة كان هو من وراء الجدار ي و ق ا ل م خ ز ا ه فتوهم ان ا ل ع ل ا ق ة لا تتخلف أ ب د ا ف أ ث ب ت له أ ن ه ا تتخلف ولله المثل الاعظم ولله المثل الاعظم الله سبحانه وتعالى خلق الاسباب وخلق النتائج واجرى سنته, سنته. اجرى رب الله أحمرك سنته كلما اتخذنا س الاسباب خلق نتائجها كلما العبد سعى واتخذ الاسباب الله سبحانه وتعالى يخلق النتائج جرت السنه كذلك جعل الله سبحانه وتعالى جعله بمشيئته وبقدرته كذلك ولو شاء سبحانه وتعالى لافضل جميع النتائج جميع ا ك أ ف ض ل ه ا لرسله و عليهم الصلاه والسلام ف ا هو سيدنا إ ب ر ا ه ي م قد تحدى المشركين و أ ق ل ح ج ة عليهم ولم يخف الله لومه لا عندما أ ش ع ل ت و أ ض ر ق ت النيران وهي نار النمرود وهو طاغيه في ا ل ح ض ا ر ة ا ل ب ا ب ل ي ة قال العلماء ل ش د ة حرارتها تاذى بها الطير في السماء النار تأذى بها طير في السماء لشدة حرارتها يقول سيد النبي صلى الله فكانت سيدنا إبراهيم عندما ما لشدة يقول صلى عليه وسلم تلقي لأنه لشدة قال الله من طير يقدرون قرنا هذه تأذى بي في سيد دعوة جديد حرارتها حك ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله سبحانه وتعالى هنا يانار كوني بردا وسلاما على ابراهيم لم تحرق النار من سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام إ ل ا الحبال التي وثق بها إ ل ا الحبال التي وثق بها إ ذ ن هل النار لها ت أ ث ي ر ذاتي لا فاعل إ ل الا ا ل ل ه ف الله ع إ ا الله ا س ب ح ن وتعالى. ولكن ك ا يحتاج إ ل ى ع ق ي د ة لذلك نتعلم ا ل ع ق ي د ة حتى لا نتيقن على ا ل أ س ب ا ب لما نتيقن على رب ا ل أ س ب ا ب الذي خلقها الذي لا يتحرك متحرك ولا يسكن س ا ف ن في ملكه إ ل ا بمشيئته وقدرته سبحانه. سبحانه وتعالى إ ذ ا ما يدرك بالتجربه والذكراه هو حكم عادي وليس حكما عقليا يصح وجوده ويقعدمه وان اضطردت السنه فيه فان العقل لا يوجب شك ي احد فلاسفه الغرب لا استحضر اسمه الان لكن يقول لو أ ل ق ي ت بالورقه في, في النار مليون مره لم اجد ضروره في عقلي انها لابد ان تحترق انا لعل في يوم من الايام لا ا غ ل أ منه د ر ل ختام اليوم بحث اكرمكم باسمه ان شاء الله اذن هذا عن غربي هو ي ك ر بما ي ك ر به بقسم الكثير من الفلاسفه ضمن القوانين أي ق اي و ضمن قوانين الطبيعه العقل لا يوجب شيء و إ ن كانت هذه القوانين ض ر و ر ي ة هي قوانين ا ب م ع ن ى تحسب بالرياضيات تحسب رياضيا ل أ ن ه ا نظام ولكن وجودها في ذاتها ليس ممكن ليس واجب العقل إنما هي من من قسم ي الجائزات فالذي لا يدرس ولا يتعلم ت خ ر ط ب الامور اليه لذلك ك ث ي ر من الشك و ا ل إ ل ح ا د ف د قل س ي د إ ب ر ا ه ي م ما حرفه ش النار يظن أن ه ذ ان جهد أنه هذا ه جهل ل أ ن ه يخالف العلم ا ل ت ج ر ي د ي ولا ن ي خ ا ل ف الحكم العقلي شتان تم خط بين الحكم ا ل ع ق ل ي والحكم العقلي يصح أ ن نقول يستحيل ع ا د ة أ م ا إ ن ه يستحيل عقلا كتش أ ن ا الشيء في العباره الصبوره النار لا تحرقه وين التناقض جيل ل ت ن ا ق ض لنا هذا ما معنى مستحيل عقلا مستحيل عقلا يعني جيل م ب د أ التناقض مكسر مفهوم الجدال والنقاش بيكون النار لا تحرقه حتى ل ذ يلي عقليا ورياضيا و ب ي ن ي انها عقلية. إن مستحيل عقلا يمكن انك تقول مستحيل وفقا لقانون الطبيعه أحكاية ا مستحيل ع ا د ة العلماء ي ق و ل و ا هذا دقيق في عبارته اما مستحيل عقلا المعجزات مستحيله عقليه هذا كلام غير دقيق أ ق و م ان شاء الله أ ظ ن أ ن المساله اخذت حظها ك ث ا ي ه اخذت حظها ك ث ا ي ه ا ذ ا نكمل ايها ا ل أ خ و ة الكرام قال والدليل على صدقهم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام كرهم قد ظ ه ر على أ ي د ي ه م المعجزات جمع م ع ج ز ة وهي ا ل أ م ر الخارق ل ل ع ا د ة إ ذ ن هل هي خ ا ر ق ة ل ل ع ا د ة أ م خ ا ر ق ة للعقل هل هي خ ا ر ق ة لما تعود ع ل ي ه ا ل ن ا س لم ي ت ع و د على أ ن يمشي الانسان فوق ا ل م ا س ولكن الله على كل شيء ق د ق ر و ن بالتحدي ل أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ظهرت عليهم المعجزات بعد أ ن وقع منهم التحدي ل أ ق و ا ل ه م الذين تبوهم في م س أ ل ة ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ب قال فاظهار ا ل م ع ج ز ة على أ ي د ي ه م ب م ن ز ل ة قوله تعالى صدق بي في كل ما يبدر ع ن ه ج ا ء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ق ا ل له نريد برهان على نبوتك ورسالتك إ ذ ا كنت حقا صادقا في قولك لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله وهذا الذي تعبده وتعيش انه الهك حق فادعوه حتى يشق لنا القمر واد ولو شئت ولو يحب اهنا اذا كنت مبعوثا من قبله واذا كان منتصفا بالقدره التي لا حدود لها وتدعي انه خلق كل شيء وبيده ت ص ر ف في كل شيء فادعوه حتى يشق لنا القمر سيد النبي صلى الله عليه وسلم من الذين ت ق ط ر ب ئ ج ه م من قبل ان ترفع ا و ا ج ب ه هم اتحدوه والقمر ا ش ق امامه فلما ش ق امامه الكثير منهم خدم و ل م ا البعض ممن كتب عليه العذاب ا ل و ش قالوا ء ق ا ا ذ ا سحر مبين ق ا ل والقطر عندما انشط عند حتى يكذب المولى ع د وجل ويقيم ا ل ح ج ة عن الذين كتب عليهم ا ل ش ق ا ء بعض اقوام ث ا ب ت في رحلتهم الى, إلى م ك ة قبره القبره في انشط ف آ م ن و ا به صلى الله عليه وسلم اذن اقيمت ا ل ح ج ة بالمعجزه مع التحدي مفهوم ايها ا ل ه ومعجزاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ك ث ي ر ة وكذلك معجزات جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ك ث ي ر صلى الله عليه وسلم والدليل على امانتهم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه لو لم يكونوا امناء بان لم يحفظوا جوارحهم عن التلبث ب م ن ه ه عنه يعني لو ت ل ب س ت جوارحهم بالمعاصي و ا ل ا ت ا ن لكانوا خ ا ف ي ن ن ع و د ب ا ل ذ ا ت من الخيانه ف إ ن ه ا بئس البطانه لكانوا قائلين فينقدم المحرم والمكروه ط ا ع ة في حقنا ل أ ن ن ا مامورون ب ا ت ب ا ه م في ج ب ي ن افعالهم نحن مامورون ب ا ت ب ا ه م اذ هم ا ل ق د و ة الحسن ة لنا الله عز وجل لو شاء أ ن ز ل ملائكته ولكن ا ل م ل ا ئ ك ة لا ياكلون لا يشربون لا يتذلون لا ينامون ف ر ح م ة بنا يعني من اللطف لطف بنا سبحانه وتعالى ان بعث فينا رسولا منا بشرا منا ولو شاء سبحانه وتعالى لجعله غير ذلك صلى الله عليه وسلم إ ذ ن لا تتحقق القدوه الحسوء الا ا أ مع ا ل ا ت ا م فينقلب المحرم والمكروه ط ا ع ة في حقنا ل أ ن الله تبارك وتعالى امر ب ا ل ا ق ت د ا ء ب ه في جميع احوالهم في جميع أ وافعالهم ه و أ من الذي يحكم أ ن هذا الشيء مكروه أ و حرام هو رسول في قومه صلى الله عليه وسلم فاذا ق ل امرا ما ف إ ن الناس يتبادر و الى ذ ك ن ه م أ ن هذا أمر من الحسن. الامر من الامور الحسنه ف ي خ ت ل ف ا ل أ م ر عليه والله سبحانه وتعالى م ن ذ ه عن العبث الله سبحانه ا و ت ع لا ى ل عبث في ملكه ومن صفاته س ب ح انه و ت ع ا ل ى أ ن ه أ حاكمين فلم يصح بعد ذلك عقلا وشرعا أ ن يبعث لنا من هم ق د و ة ا ل ح س ن ة ثم بعد ذلك تتخطفهم الشياطين ونحن مقبور ب ا ت ب ا ه ه هذا لا يليق بذاته سبحانه وتعالى ولا برسله عليهم الصلاه والسلام قال فيلزم منه اي لو وقع ذلك يلزم منه لو وقع منه منهج ونحن مقبورون ب ا ت ب ا ه ه والله امرنا ب ا ت ب ا ه ه فيلزم منه ان الله تعالى امر بفعل هذا المحرم والمكروه يصير ض م ن ا يعني يصير ض م ن ا ل أ ن ن ا قد امرنا, أمرنا باتباعه ولا يامر تعالى بمحرم ولا مغروم لا يامر الله سبحانه وتعالى بذلك ف إ ذ ا ل ي ن ب ليسوا بخائنين فهم همنا ن س أ ل الله أ ن نكون من أ ه ل ا ل أ م ا ن ة والا ن ك و ن من أ ه ل القيامه والدليل على وجوب ا ل ت ب ر ي غ في حقهم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه لو لم تبلغوا لكانوا قائلين هذا ا ل خ ي ا ن ة بمعنى ا و ل الكتمان اي بالمعنى الخاص لكانوا خائنين لان ا ل ك م خيانه يعني من ا ل أ م ا ن ة أ ن يبلغ الانسان ما امر بتفريغه ف إ ذ ا كتم الامانه فهذا من الخيانه هذا من الخيار وذلك م ح ا ر م في حقهم عليهم عليهم الصلاه م محارم في ق م عليهم والسلام هناك بعض الكتابات التي تشكك في ا ل ن ب و ة وفي ا ل ر س ا ل ة تشكك في وجودها وتشكك في صفاتها ويكتبون في ذلك الكثير من الكلام المزعج ما السبب ايها ا ل ا خ و ة شوف عن ا ل ش ر ي ع ة رغبه الشرع تلمسج ا ن علمي أ و ل ما يكرر ف ا ل إ ن س ا ن في ا ل ش ر ع ا خ ت ا ر العلم قبل كباري منظومه كانها ش ر ع ي بمعنى أ م و ر ك ي ذهنه م ن ط ق ي ة ومنطقيه بلا درجه رفيعه علوم ا ل ل غ ة وعلم المعاني ل ح علوره اللحظة الكائدان يبقى بني في ل م ل علم المعاني وعلم البديع وعلم الديان ويغوص في أ ع م ا ق أ ع م ا ق ه ثم بعد ذلك يقولون أ ي ن انت من شرح المفردات ل أ ن الاسلوب العربي ليها ك ل م الصحافه وللتنزيهات مفهوم إ ذ ا ليه علوم ا ل ل غ ة هذا م ج ا ل ثم بعد ذلك علوم الحديث ثم ف ل س ف ة الاسنان والنقد وعلم الرجال وجمع الطرق والشواهد علوم الحديث هو شيء يشبه ما يسمى ب ف ل س ف ة التاريخ و ف ل س ف ة نقد ا ل أ ر ض ثم بعد ذلك وصول السفر هم... هو ا ل ع م و ص و ل التقني ر لشان الدين نقطه ا ل ا خ ر ا لذا ما ل ا تطلعش و ر الفكر الافلاحي المقاطي والمنعج كتالية بخر ا ل يا وصول ل ا ل ل م ه قويس الذي س والفكسة ف فيه وهو رجل أصول فرق أو فاهم المصطف ا المتمثل ا رجل أصول متكلم ل وهو أو و أ كثير ممن يتطفلون على النتائج ا ل د ي ن ي ة ويكبوا ت في المقالات والمقالات نقد والنقد وهو ا ل ن ق د و لم يفهم الشرع عقله الباطن كيف يفكر ل أ ن ه أ ص و ل الفقه س ذ ا كذلك مجموع ة من العدو هو مجموع تختلط فيه العلوم ا ل ع ق ل ي ة بعلوم الحديث بعلوم ا ل ل غ ة والكثير وكذلك علم المنطق اللي هو علم قائم ب ذ ا ت ومن العلوم ا ل خ ط ي ر ة كذلك و ا ل س ب ل يارب اقول ها مجموع ة العلوم هذه علومها مثلا م ث ل مينهاشه ه م ج م و ع ة ا ل ع ل و م لتركيبه في ذهنه اشدى ما يكون بالباصه من ج ه ة ازال من ج ه ة يخدم الجي فيه في الرحله طبعا ً كيف يخدم ب ا ل م ل ك ة ما معنى م ل ك ة يعني يصير من غير ذكي يعني يفهم اتجاهها ويوزنها من غير ما من غير ما غير تحتاج ا ل ك ث ي ر من الوقت بالذات بالركاب لذلك لما ي ق ر أ المتخصص مقاله تطبع لهذه ا ل ع م ل ي ة تحصيل حاصل وهو ضمن القراءه يعني ما ي ح ت ي ش يمشي ل ل م ك ت ب ة ويعمل لها ج م ع ة بشيء ان هي حق ولا ليش حق مفهوم أ ي ه ا الاخوه طيب ل ي ش انا اتكلمت هذا الكلام هل هي صح ان ي ك ل م ا ل إ ن س ا ن في النبوات وهو لا يعرف شيئا عن ا ل ب ل ا ي ا ت جميع الكتابات التي كليت في القرن ا ل ع ش ي ن تقريبا ا ذ ا م مصطفى صبري صاحب ك ت ا ب ا ل ق لم يؤلف حسب علمي وحسب علم الشيخ عبد الفتاح أ ب و غزه يعني في هذا, في هذا المجال كتاب استوعب شبهات القرن الماضي مثل كتاب موقف العقد ماذا يقول وماذا اكتشف معظم الكتابات التي طعنت في ا ل أ ن ب ي ا ء خللت من ش أ ن ه طعنت فيه شككت في وجود النبوه ا ل ا خ كتابات أ ص ح ا ب ه ا لا أ ق ت لهم ب ا ل د ي م ا ن بالله هو أ ف ل ما يهمش بالله عز وجل أ و له ريب وشك كبير جدا لم يسع في يوم من ا ل أ ي ا م ل ي ب ح ث فيه متعلق بمبعث الالهي ثم بعد ذلك يحب ي ج ا د ن ي في سيد ا ل ي صلى الله عليه وسلم ليش ا ل ز و ج حتى عشر م ر ا ت طيب هل ا نشوفك انت س ا ع ة تؤمن ب أ ن الله بعثه رسولا او هل انت تؤمن بالله أ م لا م ش ا ذ ا ه والمنطق بذلك علم ا ل ع ق ي د ة و ا ل و م ا ل ش ر ي ع ة تنظم الذهن تنظم ي ص ي ر ا ل إ ن س ا ن في, في تركيدي عنده نوع من ا لذلك م ن ط ق ل ل كل اي شيء تسمعوه عن الانبياء والرسل يعني ا ل إ ن س ا ن يتفصل ذاتما ل ل دائما ل ق ض ي ل الى ا هذه القضيه م ملاكس ن ل ا بعد الالهيه ذكر المقوله بعد ا ل ا ل ه ي ة إ ذ ا قال الشرك إ ذ ا لذلك عندما ننفي عن ا ل أ ن ب ي ا ء ذلك و إ ن استعملنا أ د ل ة ع ق ل ي ة هذه ا ل أ د ل ة ا ل ع ق ل ي ة ر ك ي ز ت في ذلك لما يكون مثلا وذلك محال يقصد عقلا وشرعا مش شرعا فقط في حقهم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام هذا بني بعد الايمان به سبحانه وتعالى أ ن ه قد انسلهم و أ ن ه م حقا من الرسل طيب قال ودليل جواز الاعراض ا ل ب ش ر ي ة عليهم مشاهده وقوعها مشاهدة اي ا ل أ ع ر ا ض بهم لاهل زمانهم أ ه ل زمانهم عاصرون وراوا ذلك بام اعينهم انهم تجوز عليهم الاعراض البشريه الذين عثروهم راى الصحابه رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجاهد في سبيله تعالى وقد شج راسه صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاه والسلام اذا حمى الوطيس في مقدمه الجيش وكبار الصحابه ة ب ش د م وبهمته كانوا يحتبئون و ر اذا ء ه ظهر شريف ص ل ل ل ه وسلم حجمه من أهل, الحجم ومن أهل الصحابة رضي الله تعالى كانوا إذا اقدموا ل أهل العداد ح م ومن ي على الجهاد في سبيل الله يرشق أ ح د ه م بالرماح و ب ا ل ن ب ا ء ت أ ت ي في صدره و لا يثنيه ذلك أ ن يكمل في قلب جيش المشركين و يقتل منهم ما شاء الله و هو مضروب ا ل بالسيف و بالرمح د شدة ث ه من الحكم رباهم و ع ل م ص ل ى الى ل عليه ه و حمى المضيف ع ا ا ل ل ي ة و ح كان صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم واختبروا وراء ظهره ش ر ي ف صلى الله على سيدنا محمد لن الله عز وجل أهل وأهل والجباعه الله عليه وسلم إذن تجوز عليهم الأعراض المشهر أن نكون إذن تعظيمه ترجيبه عز عم تجوز في قال و د ق ل ت اخبار وقوع ذلك وقوع تلك ا ل أ ع ر ا ض بهم فبدرت إ ل ي ن ا ب ا ل ت و ا ف ر هذا ا ل ت و ا ف ر يكاد يكون دليلا عقليا لذلك ا ل ت و ا ف ر من القطعيات ويحيد اليقين الخبر المتوازن فما هو ا ل ت و ا ف ر يمكن ان نضبط ذلك بمثال مثلا هذا الحديث ر ا ط أ ح د ا ل ر و ا ي لنصحب انه ترمي لماذا ب إ ث ن ا ن عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم و ل م ذ ا من ا ل حديث الامام الترمي ليرضي هذا الحديث عن شكل اسمه فلان الامام الترمي ليه في ب ل ا د ن وراء النار ولم يسبق في يوم من ا ل أ ي ا م أ ن ه سافر الى دمشق تقر في الخياني فشنبطه الاستواء ولا عجبت أ ح د الرواد في, في دمشق من العلماء الكبار مثلا النتائج يروي نفس ا ل م س ج عن شخص آ خ ر باسناد مختلف عن ص ح ا ب ي آ خ ر أ ن ا ه صلى الله عليه وسلم قال نفس مئه مليون هل سرا ع ن يطلق النتائج الكلبه ولا م ر إ ذ ا كيف رجلان ا لم يلتقي احدهما ب ا ل آ خ ر يروا لنفس الحديث باسناد مختلف هذا لصدق الخبر اي انه يقينا قال عليه الصلاه والسلام هذا الفتح فتصوروا لو وضع ن ذ س الشيء سبعين مره يعني حديث عنده سبعين اسناد مختلف الكثير من رجال الاسنان لم يلتقي احدهم بالاخر هذا دليل الصدق لذلك قالوا الخبر المتوافق هو الذي ي ق ي جمع عن جمع يستحيل توافقهم على الكذب يعني يستحيل انهم يجتمعوا وتجدوا إن يفرقوا كذبه م ع ي ن معظم رجال الاسناد لم يلتقي أ ح د ه م ب ا ل آ خ ر ثم هذا الحديث ر و ا كثير من الصحابه وكل صحابي كثير من التابعين وكل تابع كثير من تابع التابعين مثل الشجره حتى كل الشيخ محمد أنور الشيخ هذا الحديث وهي من مئه وخمسين ط ر ي ق ة فلا يحتاج من إ خ ض ا ئ ه للنقل والتعبير والنقد الاثامي بمعنى هو خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إ ذ ا المتواتر الذي يرويه جمع غبير عن جمع غبير في جميع طبقاته يستحيل توافقهم على الكذب هذا هو الحديث المتواتر ان فصلنا أ ق ر ج ه البخاري معجزاته صلى الله عليه وسلم ومعجزات ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل قد تواترت اخبارها م ت و ا ت ر ة وليست, وليست خبرا ا ح ا د ا ما هو الخبر ا ل ا ح ا د هو الحديث الذي يرويه صحابي واحد فقط وذلك الصحابي لم يسمع م ه الا تابعي فقط وذلك التابع التابعي وهكذا إثناء يعني الآحاب واسدة الآحاب يقابله المتوارد سلكلة جمع من ا ل ص ح ا ب ة عن جمع غفير من ا ل ك ا ب ي ر ي ن عن أ ل ا س ا م ي د ك ث ي ر ة وهكذا جمع عن جمع في كل طبقاته يستحيل توافقهم على الكتاب والدليل على ج و ا ر ا ل أ ع ر ا ض المشيمه عليهم م ش ا ه د ة ر ق و ع ه ا أي الأعراض أ ي ا ل أ ع ر ا ض م ش ا ه د ة وقوعها بهم ل أ ه ل زمانهم الذين ع ط ر و ا ونقلت اخبار وقوع تلك الاعراض ف ي ه ف ب د أ ت الينا بالتوافر هذا معنى التوافر والمحقق المحقق للعلم م ح ل التوافر قال العلماء يفيد العلم ان ك ل م ة العلم افتحن اي اليقين المقصود بالعلم هنا أ ي ي ان التوازن يفيد اليقين لكن ه ذ الخبر ا ا ل أ ح ا د يفيد اليقين لا الخبر الاحد يفيد الظن يفيد القوي يفيد الظن ا ل ر ا ج ع أ م ا أ ن يفيد القطع ويفيد اليقين لا、أي. بسبب ماذا ل أ ن ه لا معصوم في ا ل ت ب ي ر الا لله ورسله ا و رواه الحديث يجوز عليهم الذهول والنسيان بسبب هذا الاحتلال لا يصح ف أ ن يطلق قطعيا ً ويقينيا ً يكثر منكره مثلا ً والنظره في ذلك لسانه في زمن ا ل ص ح ا ب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رضى حديثا ً وبلغ ذلك إ ل ى السيده ع ا ل ع ش ه قال صلى الله عليه وسلم انما يعذب ا ل م ي ت ب م ك ا ن أ ه ل ه عليه يعذب المجد ببكاء اهل عليه فقالت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها عندما بلغها ان سيدنا عمر ا بن الخطاب هو الذي قال ذلك فقالت رحم الله ابا عبد الرحمن لم يكن صلى الله عليه وسلم ذلك انما قال انما يعذب الكافر ببكاء اهل عليه أبا عن عبد ابن والحديث الله ذاهب جاء ذاك حذر عمر خير الله نبيه عن سيدنا عبد الله ا بن عمر. عمر قال رحم الله أ ب ا عبد الرحمن يعني سيدنا عبد الله ا بن عمر رضي الله ما قال صلى الله صلى عنه ل وسلم ي ه إ م يُعَذَّبُ الْمَيِّنُ بِبُكَاءِ ل عَلَيْهِ ذاتها وصح قال العلماء إ ذ ا كان سيدنا عبد الله ا بن عمر الذي نقض بمجنون ا ل س ن ة يعني ب ش د ة خلقه رضي الله تعالى عنه آه آه على حفظ س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاز في حقه ا ل ظ ه و ر والنسيان فالذين ن جاؤوا من بعد من باب اول ي أ نبي ا بها وقع علي ا ل ذ ه و ر والنسيان أ و مثال عبد الباشا طالبت إ ذ ن لذلك لا يفيد, لا يفيد العلم إ ل ا التوافر العلم بمعنى القطع والنزيف ي ي ى القطع ا ل و م قال وهو خبر جمع خَبَرُ جَمْعٍ يستفيد عددا توافقهم على الكذب عن محسوس أ ي يشهدوا لذلك, لذلك المسجد الشيخ النزار جزاه الله خيرا ا س ح ل ا ل ح ا ش ي ة يعني بكلام حول هذا الموضوع لكم أ ن تقراوا ذلك و ت ت س ي د منه إن ش الله ء ا ثم ا ل ش ي ى ر ح م ه الله ت ع ا ل ى و ص ل ب ه وسلم على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وبارك وعمنا ل ل وتعالى أن يتقبل وصلى الله على مولانا محمد وآله ه سبحانه وصحبه محمد مننا أن ومنكم وسلم تسليمه العلماء الف بن مصطفى القمري كتابا اسمه تبصره ي السامع و ا ل م ت ك ن م في اداب العالم والمتعلم العلماء لهم قالوا يقولون من حرم الاداب فرد ا من الابواب فلا يعلمون بذلك يعنون في ذلك معنى عميقا لا ينفك عن ط ل ب العلم بل لا ينفك عن د ا ئ الدين و ا ل ت د ا م لما دخل سيدنا جبريل عليه السلام ليعلم ا ل ص ح ا ب ة دينه في حديث طلع علينا رجل شديد بياض ا ل د ي ا ب شديد زواج الشعر أ و ل ع ب ا ر ة في الحديث ف أ ث ن د ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ي م ا ن مفهوم لماذا أ ث ن د ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على صاحبيه العلماء بداوا يستفيدون من هذا الحديث من قبل أ ن ي ب د أ الله قالوا جلس ة جلسه التشهد ا ل ق بمعنى اثنان كامل لماذا ل أ ن ه ا جلد الطلب فهذا من ا ل آ د ا ب وهذه ج ل د تادب من المتادب هنا سيد ا ل م ل ا ئ ك ة تعرف معنى ا ل م ل ا ئ ك ة مخلوقات كرام خلقوا من نور مقامهم عند الله جلد عقيد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يمرر هو、سيدهم. سيدنا ه م س ي جبريل وما ا ض ر ا ه ودرج العلماء ل ه ي ه و ا على ي التهدبين ه هذا وسلم فقال العنبان طلب العين العنبان من في فدرج تعليم الطلاب الاداب قبل تعليمهم المثال لانه من حلم الاداب طرد من الاموال ربما يكره الملمتات هذه بغير أ د ب فتغتر نفسه بها ولا يبارك الله تعالى له فيها ا ل إ ي م ا ن الشافعي قال جلست ا ل إ ي م ا ن م ا ل ي ا ن ا عشر سنه عشر سنوات كلها أ د ا ب وسنتان فقط في علم المسافه ليست كلها أ د ادب ا الإيمان السوفيان الثوري ج ا ن ه له حرص شديد على طلب الحديث وعلى روايته قال له يا بني أ ن ت بحاجه إ ل ى كثير من ا ل ت أ د ب منك إ ل ى كثير من الروايه بمعنى انك محتاج انك تتبع من غرفه وتتادب وتضع خطري أ ك ث ر منك انك طلب الحديث ل أ ن ه إ ذ ا حمل الامانه وهو لا ي ت أ د ب معها ولا ي ت أ د ب فيها ربما تكون ا ن ت ي ج ة ي ع ن ه و خ ي م ة وهذا نراها ى ي ونعرفه في, في دنياها ن ومحتاجات طلب العلم التي كناها لماذا الغزالي قال العلم ثلاثه اشرار شبر اذا تخطلته عظمت في عينك نفسك وهذا الشبر هو غالبا الذي ينزلق فيه ط ل ب ة العلم في ا ل ب د ا ي ة ق ر أ كتاب كتابات ق ر أ كتابين واستمع إ ل ى شريطين وجلس عند شيخين وانزلوها ممكن تفرغ في قناتين و ح ض ر دورتين وقال أ ن ا امام التقليد اي هذا ثالثا فكره ا ل م ع ر ف ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لما يكون جاهل ثم بعد ذلك ي ر ت ف ي ا ل م ع ر ف ي ص ي ر ا ل م ر و ه معك فيه ك ر ه ا ل م ع ر ف يسكر ا ل إ ن س ا ن ب ا ل م ع ر ف ر ف ه ا ل م ع ر ف خطيره جدا فيركبه ا ل غ ر ب ر يلقاه مباشره ة و ي ر ف و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اضطر وتكبر فقد وجب عليه س ق ط الله وغضبه ل أ ن ه قال المولى الكبرياء ر د ا ء والجبروت ايضا من شارعني فيه. فيه ما قسمته و ل ذ ي ا ل ولا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه مثقال الغربه من جنه هذا الشبر الاول شبر اختيري ل هو... أ ايضا هي ب د ا ي ة طلب العلم انه ب د ا ي ة ع ل م بدايه يخرج من ا ل جهه بدايه شم ش و ي ة عثر بدايه ش و ي ة نور من بعيد وصول ش و ي ة خطف من بعيد فهذا الشبر الثاني ب د عددك ا ي يحب ة يخرجه يقول الشفاء اذا تخطيته صورت في عينك نفسه هذا الزاي السكين عباره عن م وكباره عن زمان وكل من تحقق حقيقه ب ص ف ة العلم و ا ل م ع ر ف ة يزداد يقينا أ ن ه جاهد من أ ه ض م ق د م ه إ ل ى أ ع ر ا ق ت ه بل كلما ازداد علما كلما ازداد يقينا أ ن ه جاهد ويدفعه ذلك ل ز ي ا د ة العلم شوف كيفاش باش يبارك له صفه هذي ربي سبحانه وتعالى باش يبارك له س ي ق ن أ ن ه ج ا ه د فيطلب العلم اكثر فلما يزداد علما ي ط ف ض ل كم هو ج ا ه د حتى يصير من اذين لا ينظرون أ ن ه م من العلماء إ ن م ا ينظرون كم كانوا من ا ل ج ا ه د سيدنا الامام الشافعي مجدد ا ل ق ر ن الثاني ش ه ا د ة الامام احمد بن حارس ماذا يقول يقول كلما ازددت علما ازددت علما ب ج ه د وكلما ا د د ن الدهر علمت ن ق ط عقله هذا الشافعي عنده ز و د مداد هو الوحيد في تاريخ التشريع ز و د مداد مذهل في بغداد ومذهل في ا ل ق ا ر ه ا ل ج د ي د والقديم لم يقل كلما ازددت علما ازددت علما بعلم التابع انه كان قليل فازدد لا قال ازددت علما بجه و ك أ ن ه لا يرحب الا الجهل ولا يرحب العلم وكلما ازددني الدهر علمت ع ل و ه نقطع نسال الله سبحانه وتعالى والشبر الثالث لا يدركه أ ح د ص و ق كل ذي علم عليم مستحيل انسان ل إ يصل إ ل ى الشبر الثالث ونقسم بقول الشرع م ل أ ا ل س ل ا م ي تنحني ب ط و ا ض ع و ا ل ث ا ر غ ا ت يغصهن شواذ أ س أ ل الله سبحانه وتعالى ان نحلل ما علمنا و ا ي يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله ولاه على سيدنا م م د ي ه ا ا ل ا و ه ر ا م من ذلك ا ل ح ف ق ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله إ ل ي ع ن د س ن ا ن ضمن الحقير لا يحب ل م حاضره ح ب سؤال ظن ا ل ح ق ي ق ة المكملات بالاكله جزاء واحد ان شاء الله وبارك الله لي ولكم وجزاء خ ط ا you <laughs>